<متصفيق> <تصفيق> السلام عليكم طلاب وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سئات عملنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده رسوله فما زال الحديث موصولا عن المرفوعات أشعر بانكماش شديد كده من الحضور فياريت تتقدموا للأمام شوية بعد إذنكم أنتوا الله مأجورين يعني يعني إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع فالإنسان يا يعلم يا يتعلم ولا تكن الثالث فتهلك والناس ثلاث عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاح وهمج رعاع أتباع كل ناعك فالإنسان يصبر ومن لم يذوق مر التعلم ساعة عاش الجهل طول حياته فالإنسان يصبر على التعلم لأن الذي يرفع الناس العلم فنقول دائما أن العلم مال من ليس عنده مال ووجاهة من ليس عنده وجاهة وعائلة من ليس عنده عائلة فكثير من العلماء مثلا كانوا فقراء رفعهم العلم ولما اختلف أهل البصرة في أيهم أفضل العلم أم المال أرسلوا رسولا منهم إلى مين؟ إلى ابن عباس رضي الله عنهم فقال لهم العلم أفضل من المال فقال له الرسول وما حجتي إن سألوني عنها فقال لهم قل لهم العلم يحرسك وأنت تحرس المال العلم ميراث الأنبياء والمال ميراث الملوك العلم يزكو بالإنفاق والمال تنقصه النفقة إذا مات صاحب المال مات ذكره وإذا مات صاحب العلم باقي ذكره عشان كده دايما بنسمع فذكرهم باقي فذكرهم باقي صاحب المال لا يحتاج إليه إلا الفقير أما صاحب العلم يحتاج إليه الغني والفقير يعني الإمام والخليفة دخل يوما ليسأل سؤال يسأل مجاهد وكان عبد أسود أفطص من أخير دخل الجواكد فأراد أن يسأل فأوقفه حتى يأتي دوره فلما خرج الأمير من عنده قال لابنه يا بني تعلم العلم لا لأنسى ذلنا أمام هذا العبد الأسود فما الذي رفع هذا العبد الأسود إنه العلم فالإنسان يصبر لأن الإنسان لا شك سوف يحتاج إلى العلم يعني قال رجل قال له ابن عباس هيا نتعلم العلم قال له أيحتاج إلينا وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوفرون فخرج ابن عباس فطلب العلم ولم يطلب الآخر العلم فندم على ذلك فصار ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن السمع والبصر كالشمس للدنيا والعافية للناس وكان الكل يحتاج لعلم من ابن رضي الله عنه فالإنسان يتعلم لا بد يعلم أن الشيطان جلس لابن آدم بأطرقه رايح فين؟ رايح المعهد في البرد المواصلات شتلائي فيثبته فلذلك ما فترتش وتعد طول النهار ومش عارف ايه ويفتح لك مئة باب من الابواب حتى يثنيك عن مقصدك فالانسان لابد يعني في كتاب اسمه صور من صبر العلماء صور من صبر العلماء تقرأه تشعر ان فيش حد ان العلماء دول اللي ماتوا بس يعني مما تحملوه من المشاق والصعوبات فالانسان يعني اذا تسرب اليأس الى قلبه والشيطان جلس باطرقه يجدد النية ويعلم أن هذا الوقت أنت مأجور عليه لا شك عبد الرحمن أبو غدة الشيخ عبد الرحمن أبو غدة مجلد كبير كده اسمه صور من صبر العلماء تقرأ صور من صبر العلماء طبعا القراءة في سير الرجال من قرأ في سير الرجال علم تقصيره وتخلفه عن درجة الرجال فعشان كده أي حد عايز همته تعلو يقرأ في سير الرجال في كل المواقف وكل المراحل تجد فعلا انك انت مقصر جدا وعاجز جدا وفي ناس يصلون كلال الليل بالنهار تقرأ في سير الأطفال تلاقي هم الأطفال بتوحهم كانوا رجال عننا بجد والله هو اللي قتل وأبو جهل معز ومعوز ابني عفراء هم دول كانوا من طلاقع الدعوة السلفية مثلا مش طيب طلاقع صغيرية و. هما الاثنين صممهم ألا يفارق سوادنا سواد حتى يموت من الأعجل منا وكان نسيبة بنت كعب امرأة هشمت البيضة وهي تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد عندنا بقى الرجال بتوعنا بيعملوا مين بيعملوا مين الرجال بتوعنا ابن الاربعين وابن التلاتين وابن الخمسين ناس كتير لسه ما فقتش ناس كتير بتلعب واحد عند أربعين سنة وبيلعبه بسفرج على اللي بيلعبه، يبي غني يبي اسمع اللي بيغنوا، يبي مسل يبي على اللي بيمسلهم، فأين ولا أنة يتنزل علينا النصر؟ فلا بد إن الإنسان يقتهد ويورى الله عز وجل من نفسه خيره. أنت في سبيل الله، أنت في سبيل الله. لذلك قال الشيخ ابن باز رحمه الله: الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. صح؟ حا في سبيل الله صعبة. قل إن صلاتي ونسك يوم حياي ومماتي لله رب العالمين فأنت على خير فلتحمد الله عز وجل على ذلك لذلك قال ابن شوذب من رحمة الله بالعبد إذا أراد أن يتنسك أن يوفق إلى صاحب سنة فيحمله عليها انظر إلى فضل رب عليك أنت فين الآن وصاحبك فين واخوك فين وابن عمك فين وجارك فين طبعا قد تأثم لأنك أنت قصرت في تبلغ دين الله عز وجل والحق وتاخذ بأيدي إلى الله وتطرق بقى لغة الاستعلاء في الكلام لأن ما كانتش لغة النبي صلى الله عليه وسلم لغة الاستعلاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوفوا الرحيم فاحنا محتاجين إن اللغة تتغير في الكلام مع الناس ممكن تكون أنت تفوق في مسألة طاعة من الطاعات هو بيفوقك فمي الطاعة ممكن تكون انت متسنن والهدي الظاهر محافظ عليه بس خربان من الداخل ممكن تكون انت متسنن وكوي شوية هو عنده أم بها بار هو إيه اللي خلى ويس بن عمر القرني مستجاب الدعوة أنه كان له أم وهو بها بار فترك صحبة النبي صلى الله عليه وسلم والشرف العظيم من أجل بره بأمه والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل القبث فننظر إلى الناس نظرة مختلفة احنا مطالبين اللي احنا ننظر إلى الناس نظرة مختلفة ربا معصية أورثت ذلا وانكسارة وربا طاعة أورثت عزا واستكبار يعني انت ممكن تكون أصلا جاي تتعلم وكلك خيالاء وكلك كبر وكلك عجب أو جاي نازل تصلي الفجر ومنتفش وحاسس انك انت عملت اللي محدش عمله، صح وفي واحد سبحان الله يعني نام بس هو منكسر القلب ان هو عاصي فيكون أفضل عند الله عز وجل منك والأفضلية مش النهاردة النهاردة كل سواء والأفضلية يوم القيامة يوم تأخذ كتابك بيمينك الإنسان يترفق مع الناس ويجنب لغة الاستعلاء والكلام الجامد تنظرش للناس من أعلى وتتواضع فمن تواضع لله عز وجل رفعه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حديثنا اليوم عن باب الفاعل قال باب الفاعل الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله إذن أي فاعل يحتاج إلى فعل والأصل أن الفاعل يثنى يف يفرد ويثنى ويجمع أما الفعل أقول حضر محمد طب لو أردت الفاعل يكون مثنى أثنى مع الفعل أقول حضر المحمدان حضروا محمدون لا الأصل في الفعل أن يلزم حالة واحدة والذي يتغير هو الفاعل أقول حضر محمد يكون الفاعل مفرد مرفوع بالضمة حضرت فاطمة فالفاعل مفردة برضو مرفوع بالضمة حضر محمدان فاعل مرفوع بالألف حضرت فاطمتان فاعل مرفوع بالالف حضر محمدون فاعل مرفوع بالواو حضرت فاطمات فاعل مرفوع بالواو بالضمة لأنه جامع مؤنث سالم إذن الأصل, الأصل أن الفاعل يلزم حالة واحدة الإفراد وإن كان هناك لغة عند العرب اسمها لغة أكلوني البراغيث دول بيسنوا الفعل مع الفاعل فقول النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة لم كانش الكلام يتعاقب فيكم ملائكة فأشهر لغة معروفة تثني الفعل وتجمعه لغة بني الحارث لغة بني الحارث فالأصل الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعل إذا إذا قلت فعل لابد أن أبحث هذا الفعل عن وإذا قلت مبتدا لابد أن أبحث لهذا المبتدا عن خبر ليس هناك فعل لا يوجد فعل ليس له ولا مبتدا ليس له خبر والفاعل له معنيان أحدهم لغوي والآخر إصطلاحي أما معناه في اللغة عبارة عن من أوجد الفعل من أوجد الفعل فتح محمد الباب من الذي فتح ماذا يسمى الذي فتح فاعل والذي فتح هو المفعول ومعناه في الاصطلاح الاسم المرفوع إذا الفاعل دائما مرفوع إذا كلمة الاسم أخرقت الفعل والحرف الفاعل اسم فلا يكون فعل ولا حرف والمرفوع أخرقت المجرور والمنصوب إذا هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله كما قال المؤلف قال قلنا والاسم لا يشمل الفعل ولا الحرف فلا يكون واحد منهما فاعلا إذا الفاعل هو الاسم جاء محمد طيب الفاعل يكون اسم صريح أو مؤول قال لك يكون صريح أو مؤول المؤول من أن والفعل المضارع أن والفعل المضارع أولم يكفهم أن أنزلنا أنزلنا أنو فعل مضارع يكون مصدر مؤول تقديره أو لم يكفيهم إنزالنا فإنزالنا هي فاعل نشى فإنزالنا هي هو فاعل إذا الفاعل هو الاسم الصريح جاء زيد جاء زيد أو المؤول بالصريح الذي يتكون من أنو الفعل ال المضارع أو لم يكفيهم أن أنزلنا أننا أنزلنا دسم مصدر مؤول تقديره إنزالنا إنزالنا إذا الفاعل هو من قام بالفعل الفاعل هو الاسم أخرجنا بالإسم الفعل والحرف المرفوع أخرجنا بالرفع النصب والجر إذا لا يوجد فاعل منصوب ولا يوجد فاعل مجرور وإنما أول حكم وأول خصوصية يختص بها الفاعل أنه يلزم الرفع دائما. إذا الفاعل دائما مرفوع قال رسول قال رسول صلى الله يبقى الفاعل دائما مرفوع دخل المسلم دخل الناس في دين الله أفواجا. إذا لا يوجد فعل ليس له لا يوجد فاعل ليس له ولا يوجد فعل ليس له فاعل والفعل دائما اسم والاسم إما صريح وإما مؤول اسم صريح زي محمد إبراهيم علي زيد الرجل المسلم أي اسم والمؤول تكون من أنوى الفعل المضارع يقول يسرني أن تتمسك بالفضائل أي يسرني تمسكك بالفضائل أعجبني ما صنعت أي أعجبني صنعك خلاص يبقى إذن الفعل هو يا شباب آه. اللي إيه؟ أن تمسك أن فعل مضارع وتتمسك أن أداة نصب وتتمسك فعل مضارع منصوب وأن والفعل المضارع في محل رفع مصدر مؤول الفاعل اللي هو الفاعل يعني. فنقول أو لم يكفهم أن انزلنا فإن حرف توكيد ونصب ونا اسم مبني على السكون في محل نصب وانزلنا فعل الماضي وفاعله والجملة في محل رفع خبر أن وأن وما دخلت عليه في تأويل المصدر يكفي والتقدير أو لم يكفهم انزالنا. بسلا. إذا دلواتي الفاعل هو يا خلنا. هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعل طيب الفعل في اللغة هو من أوجد الفعل وفي الاصطلاح اسم المرفوع كلمة الاسم أخرجت الفعل و. ده بيسموه محترزات التعريف كل كلمة في التعريف تخرج شيء الاسم أخرجت الفعل والحرف المرفوع أخرجت الإيه المنصوب والمجرور المذكور قبله فعله إذا الفعل يذكر قبل ماذا لو ذكر الفاعل قبل الفعل تح... لا بس مقد تحولت الجملة الجملة اسمية, اسمية. صار مبتدع وخبر أقول حضر زيد فعل فاعل فإذا قلت زيد حضر صار زيد مبتدع وحضر فعل ماضي مبني على الفتح لعدم اتصاله بشيء والفاعل ضمير مستتر تخدره هو عائد على زيد زيد مبتدأ فين الخبر جملة حضر زيد هي الخبر فإذا ما يقول المصنف المذكور قبله فعله لأن لو الفعل ذكر بعد الفاعل لصارت جملة اسمية مبتدأ ووضحة ولو نوضحها الصبورة طيب إذا من مرة الفاعل اسم مرفوع المذكور قبل فعله والفعل له معنيان الفاعل له معنيان أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي المعنى اللغوي عبارة عن من أوجد الفعل عن من أوجد الفعل يبقى على قول الإخوان في الخليج اللي سو الفعل يصير فاعل اللي الفعل يصير فاعل ومعناه في الاصطلاح الاسم المرفوع المذكور قبل فعله كما قال المؤلف. فالاسم أخرج الفعل والحرف فلا يكون الفاعل لا يكون الفاعل ولا حرفا طيب المرفوع أخرج فلا يكون الفاعل منصوبا ولا طيب الاسم يشمل ايه الاسم الصريح والاسم الصريح مثل جاء زيد أو حضر نوح أو قال إبراهيم إذ يرفع إبراهي مو أما المؤول بالصريح وهو يتكون من أنو الفعل المضارع أو لم يكفهم أن أنزلنا والتقدير أو لم يكفهم انزالنا لم يكفهم إنزالنا وقولنا المرفوع يخرج ما كان منصوبا أو مجرورا فلا يكون يكون واحد منهما فاعلا وقولنا المذكور قبله فعله يخرج المبتدأ واسمئنا وأخوتها فإنهم لم يتقدمهما فعل البتة ويخرج أيضا اسم كان وأخوتها واسم كاد وأخوتها فإنهما, فإنهما وإن تقدمهما فعل فإن هذا الفعل ليس فعل واحد منهما والمراد بالفعل ما يشمل شبه الفعل كاسم الفاعل في نحو هيهات العقية هيهات دي اسم ولا فعل يا اخوانا الكلام عندنا اسم وفعل وحرف في تقسيم اخر طب كلمة اف ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما اف اسم ولا فعل لا اسم ولا فعل اما لا تبقى إيه؟ لا تبقى اسم فعل اه اسم فعل بمعنى اتوجع وأف اسم فعل بمعنى أتدجر وصه اسم فعل بمعنى اسكت ومه اسم فعل بمعنى أكفف ماشي؟ شتان اسم فعل بمعنى بعدة ولا افترق ماشي؟ وصرعان اسم فعل بمعنى أسرع وهيهات هيهات هيهات لما؟ دي بمعنى بعودة. إذا الفاعل هو الاسم المرفوع الذي قبله ايه يقال على صيغة فاعل اسم اسم مرفوع على صيغة فاعل. طب يعني على صيغة فاعل؟ بعض الكتب يقول لك على صيغة فاعل. أخرج من كان على صيغة فاعلة لأن صيغة فعل مبني للمعلوم صيغة فاعلة مبني للمجهول فلو قلنا فاعلة فاعلة يبقى اللي وراها نائب نائب فاعل يبقى من يسمي الفاعل نائب فاعل مرفوع ض فاعلة على صيغة فاعلة فوعي لا ضوري باء لا لا لا مبني المجهور يبقى الفاعل هو الاسم فأخرجنا بالاسمية الفعل والحرف المرفوع أخرجنا بالمرفوع النصب والجر والاسم يشمل كم نوع صريح هو إذا قال لك في الامتحان مثل لما يأتي فاعل اسم صريح أقول جاء زيد طب أول أولم يكفهم أننا أنزلنا والتقدير أولم يكفهم إنزالنا يقول بعد ذلك أقسام الفاعل قال وهو على قسمين ظاهر ومضمر فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد وقام الزيدان ويقوم الزيدان وقام الزيدون ويقوم الزيدون وقام الرجال ويقوم الرجال وقامت هند وتقوم هند وقامت الهندان وتقوم الهندان وقامت الهندات وتقوم الهندات وتقوم الهنود وقام أخوك ويقوم أخوك وقام غلامي ويقوم غلام وما أشبه ذلك طيب كل الأمثلة دي يريد منها أي يريد منها أن كل الفاعل اسم ظاهر اسم ظاهر إما مفرد أو مفردة أو مثنى مذكر أو مثنى مؤنث أو جمع مذكر أو جمع مؤنث أو جمع تكسير وما أشبه ذلك وما أشبه ذلك إذن عندي فاعل مفرد أقول جاء زيد فاعل مفرد جاء زي فاعل مثنى مثنى قام الزيدان طيب فاعل مثنى مؤنث ها جاءت الهندات طيب فاعل جمع مذكر جاء الزيدون فاعل جمع تكسير جاء الرجال فاعل جمع مؤنث جاءت الفاطمات إذن مثل لما يأتي فاعل مرفوع بالالف ها مرفوع بالالف جاء الزيدان فاعل مرفوع بالضمة جاء العامل طيب نحيا دي فاعل اسم من الأسماء الخمسة جاء أبوكا جاء ابوك طيب فاعل جمع تكسير جاء الرجال جاء الرجال اذا الفاعل اسم ومرفوع وقبله فاعل اسم يشمل الصريح والمؤول يشمل الصريح والصريح مثل قام والمؤول مثل او لم يكفهم أن أنزلنا والتقدير أو لم يكفيهم إنزالنا أخرجنا بالإسم الفعل والحرف طيب المرفوع المرفوع إذا أول حكم بتم الفاعل أن يكون مرفوعا طيب مرفوع أخرجنا بالمرفوع المنصوب إذا إذا جاء لك وقال لك مثل لما يأتي فاعل منصوب تقول له لا يوجد فاعل مجرور لا يوجد فاعل مرفوع تكتب بقى اي مثال قبله فعل اذا قبل الاسم فعل طب لو صار بعد الاسم فعل صارت الكلام مختلف وصرنا بنتكلم في الجملة الاسمية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نقول الفاعل هو الاسم والاسم ينقسم إلى صريح والصريح مثل محمد زيد إبراهيم والمؤول المصدر المؤول بقى مما يتكون يتكون من إن واسمها وخبره ويتكون من أن والمضارع ويتكون من ما والماضي ما والماضي إذن المصدر المؤول يتكون من أن وإسمه وخبرها زي زيئ لم يكفيهم أننا أنزلنا وأنو والفعل المضارع زي صرني أن تتمسك بالفضائل أي تمسكك وما والماضي أعجبني ما صنعت أعجبني ما صنعت إذن المصدر المؤول مما يتكون يا شباب إنه اسمها وخبرها اتنين. آن والمضارع ثلاثة ما والماضي. ما والماضي يقول والظاهر على أنواع لأنه إما أن يكون مفردا أو مثنى أو مجموعا جمعا سالما أو جمع تكسير وكل من هذه الأنواع الأربعة إما أن يكون مذكرا وإما أن يكون مؤنثا فهذه ثمانية أنواع وأيضا فإما أن يكون إعرابه بضمة ظاهرة أو مقدرة وهاكم الأمثلة فمثال الفاعل المفرد المذكر مع الفعل الماضي حضر الصديقان أين الفاعل نوعه مثنى. من يعرف هذه الجملة تفضل. ماله من يقول او من يقول فعل ماضي ده ما اعربش امال ده عامل ايه ده وصف الكلمة ما قول مبتدأ يبقى انا وصفتها اللي عرب هو ايه تغير حركة اخر الكلمة باختلاف العوامل الداخلاء عليه فاذا قلت حضر فعل ماضي يبقى انا ما عربتش ده انا ايه وصفت الكلمة بس اما اقول فعل ماضي مبني على الفتح لعدم اتصاله بشيء الصديقان فاعل مرفوع بالالف لأنه مثنى. حضر خالد نفس الكلام بس باستخالده نكون فاعل مرفوع بالضمة ومع المضارع يسافر محمد يبقى في المثال الاول الفعل كان ماضي حضر وفي المثال الثاني يسافر محمد ويحضر خالد يسافر فعل مضارع مرفوع على مترفقه ومحمد ومحمد ومثال الفاعل المتنى المذكر مع الفعل الماضي يعني هو يأتي بالفاعل المذكر مرة مع الماضي ومرة مع المضارع والمفرد مع الماضي ومع المضارع حضر الصديقان حضر الصديقان سافر الأخوان ومع الفعل المضارع يحضر الصديقان ويسافر الأخوان الفاعل المجموع حضر المحمدون ويحج المسلمون يحج المسلمون ما هو جيب هنا يجيب واحدة واحدة يعدل دي. نعم نعم يكون مفرد وما يجيبش الصديق يبقى مسنّة بحضر الصديق ومثال الفاعل المجموع حضر المحمدون ويحج المسلمون ومثال الفاعل المجموع جمع تكسير حضر الأصدقاء سافر الزعماء من يعرف المثال ده تفضل مش اي الزعماء ماشي ازعي بارك الله فيك ومثال الفاعل المفرد المؤنث حضرت هند سافرت سعاد ومع الفعل المضارع تحضر هند وتسافر سعاد ومثال الفاعل المثنى المؤنث مع الماضي حضر الهندان وسافرت الزينبان ومع المضارع تحضر الهندان وتسافر الزينبان الفاعل المجموع جمع مؤنث سالم مع الماضي حضرت الهندات وسافرت الزينبات ومع المضارع تحضر الهندات وتسافر الزينبات جام مؤنث مو الزانب جمع, جمع تكسير ومثال الفاعل المجموعة جمع تكسير مع الماضي حضرت الهنود وسافرت الزينب ومع المضارع تحضر الهنود وتسافر الزياني. ومثال الفاعل الذي اعرابهض ضم المقدرة جميع ما تقدم من الأمثلة ضم الظاهرة جميع ما تقدم من الأمثلة مع أدى المثنى المذكر والمؤنث وجمع التصحيح المذكر ومثال الفاعل الذي اعرابهض ضم المقدرة حضر الفتى سافر القاضي أقبل صديقي طيب ما الفرق بين هذه الأمثلة الثلاثة حضر الفتى ما الفرق بين الفتى والقاضي وصديقه من ناحية الاعراب الفتى اسم ايه اسم إيه؟ اسم مقصور بارك الله فيه طب ايه هو الاسم المقصور اسم معرب اخره الف لازمة طب ايه اللي عرفت انه ألف؟ الفتى اسم معرب اخره الف لازمة مفتوح ما قبلها طيب القاضي اسم مقصور منقوص. طب إلا عرفت إن هو إيه هو الاسم المنقوص. معرب آخره ياء مكسور ما قبله. طب صديقي صديقي ياء المتكلم اسم أضيف إلى ياء المتكلم يعرب بعلامات مقدرة منع من ظهورها حركة المناسبة حركة المناسبة يبقى حضر الفتى فاعل مرفوع بضم مقدرة صفر القاضي مرفوع بضم مقدرة اقبل صديقي مرفوع برضو بضم مقدرة بس عندي ضم مقدرة منع من ظهورها الثقل وضم مقدرة منع من ظهورها التعذر وضم مقدرة منع من ظهورها حركة المناسبة حركة المناسبة ومثال الفاعل الذي اعرابه بالحروف النائبة عن الضمة ما تقدم من أمثلة الفاعل المثنى مرفوع بالآلف نيابة عن بالآلف نيابة عن, عن الآلف نيابة عن الضمة طيب والواو يالتنين نيابة عن الضمة يا راجل نيابة عن الضمة مع جمع المذكر السالم ومع الاسم من الأسماء الخمسة وامثلة الفعل للمجموعة جاملة تصحيح لمذكر وامثلة أيضا مع الماضي حضر أبوك سافر أخوك ومع المضارع يحضر أبوك ويسافر أخوك إذا الفاعل استعدهم للمشي واللي الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله وفي الاصطلاح معناه في اللغة من أوجد الفعل في الاستطلاع الاسم والاسم يشمل صريح أو والصريح مثل زيد نوح إبراهيم أي اسم جاء زيد جاء إبراهيمه قال نوح خلاص والمؤول مما تكون المصدر المؤول أن وإسمه وخبرها وأن والفعل المضارع وما والفعل الماضي المصدر الم من المصادر اسماء من عندي اسم فاعل أما أقول شرح هذا فاعل طب الشرح ده إس أما أقول جلسة فاعل طب الجلوس ده مصدر والمصادر كلها اسماء خلاص عندي بعد ذلك فاعل مفرد وفاعل مفردة فاعل مثنى مذكر وفاعل مثنى مؤنث فاعل جمع مذكر وفاعل جمع مؤنث فاعل جمع تكسير فاعل مرفوع بضم ظاهرة وفاعل مرفوع بضم مقدّرة والتقدير له أسباب ثلاثة يمنع من الحركة من يمنع ظهور الحركة الثقل التعذر حركة المناسبة طيب أسئلة بقى للتنشيط مثل لما يأتي ارفع رأسك مثل لما يأتي فاعل اسم من الأسماء الخمس سافر أخوك سافر أخوك فاعل مرفوع بالواو لأنه من الأسماء طيب حد بقى من الاتجاه ده يعرب لنا هذه الجملة سافر أخوك أنا عايز حد يعرب ويغلط عادي مش قصة أنا جاي نتعلم كلنا مع بعض أنا عايز حد ما تكلمش خالص يلا يا صفي بارك الله فيك سافر فعل ماضي مبني على الفاتح إذن دأس فعل واتى بعده اسم والاسم اللي يجي بعد الفعل يعرب والفعل دايما وانظر إليه انت مرفوع بإيه قال لي دانا من الأسماء الخمس أقول له بأنت مرفوع بإيه بارك الله فيه كمان مر سافر فعل ماضي مبني على الفتح العدم اتصالي بشيء أخوك فاعل مرفوع بضمه بضمه بالواه ممتاز لأنهم من أسماء والكاف ضمير متصل مبني في محل جر مضاف بارك الله فيك زال فل طيب فاعل جمع مذكر سالم آه جاء المحمدون خويك بقى يعرفها لعدم عدم اتصالي بشي. بارك الله فيك وأحسن إليك. طيب. أنا عايز فاعل مرفوع بالضم. في كم جملة؟ في كم جملة ممكن؟ ثلاثة. الأولى تكون الفاعل مفرد والثانية الفاعل يكون جمع مؤنث والثالثة تكون جمع. أنا عايز واحد بس يقول لي أنا لها. يلا شهر الله جاء محمد جاءت الهندات جاء الرجال طيب من يعرب لا هند لا الهندات ما هند مفرد زي زي زي محمد والهنداد جمع مؤنث والرجال جمع تكسير فالفاعل المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث الكل يرفع بال بالضمه طيب عايز فاعل مرفوع بالواو في جملتين مختلفتين مرة هيكون ايه ومرة هيكون ايه اتفضل حضر ابوك الله يرحمه ويعفو عنه زهبا انت حدا شغال ايه بس حدا شغال على العمال جاء العامل وجاء العاملون ان شاء الله يعني ان شاء الله ماشي ربنا يب. كلنا عمال حتى رئيس الجمهورية عامل صح الله المستعان طيب فاعل مرفوع بالالف فاعل مرفوع بالالف في كم جملة في جملتين طب يكون ايه او ايه جاء المسلمان او المسلمتان فهو مثنى فهو مثنى طيب من يعرب يلا يا دكتور جاء الطبيبان جاء فعل ماضي مبني على الفاتح الطبيبان فاعل مرفوع بالالف لأنه مثنى بارك الله فيك يا دكتور إذن الفاعل هو الاسم والاسم ينقسم إلى صريح ومؤول والمؤول يتكون من المصدر المؤول يتكون من أنواع المضارع أنواع المضارع وأنواع اسمها وخبرها وما هو الماضي قلنا الفاعل هو الاسم أخرجنا بالاسمية الفعل والحارف الاسم المرفوع أخرجنا بالمرفوع المنصوب. إذن ما فيش في الدنيا أبدا فاعل مجرور أو فاعل منصوب. يعني ما فشل قال رسول الله. قال رسول الله. لا إيه؟ قال رسول الله. قال رسول الله. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. إذا الفاعل دائما مرفوع. وأول حكم من أحكام الفاعل الرافع. تاني حكم ان الفاعل دائما الفعل دائما يلزم حالة واحدة حالة الافراد حالة الافراد الا في لغة بني بني الحارث ولغة اكلوني اكلوني البراغيث انها لغة مشهورة يعني هم الذين يعني يسنون الايه الفعل مع الفاعل ويجمعونه خلاص؟ يتعاقبون لغة النبي صلى الله عليه وسلم لغة خريش يتعاقبون فيكم ملائكة يبقى اسم اسم مرفوع قبله فعله طب لو بعده فعله صارت جملة اسمية لو قلت جاء زيد يبقى زيد فاعل وجاء الفعل طب لو قلت زيد جاء بقت زيد مبتدأ وجاء فعل ومحتاج لفاعل ضمير مستتر وزيد مبتدا والمبتدا عايز خبر يبقى جاء زيد يبقى ايه زيد جاء هو جملة فعلية في محل رفع امين خبر زيد نكمل انا طب يعني هو المفترض يبقى ايه يعني على كلام اخواننا سبع مرات سبع مرات فاحنا دلوقتي الاوراق المتبقية مع بعض كده هنقسمها على سبع مرات من احيانا الله يعني يعني احنا دلوقتي مثلا في صفحة 66 وينتهي الكتاب عند صفحة 124 يبقى الباقي كم؟ 60 مش كده؟ يبقى على ست مرات مثلا يبقى كل مرة عشر ورقات فإن شاء الله نحاول قدر يعني، عشان نكون إيه انتهينا من الكتاب هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده ومن كان من خطأ إن أو زلل أو نسيان فمنه من الشيطان والله منه براء أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم